إن الله سميع لاقوالكم عليم بافعالكم لا يفوته منها شيء وسيجازيكم عليها يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول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 لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك هم الذين امتحن الله قلوبهم لتقواه وأخلصهم لها لهم مغفرة لذنوبهم فلا يؤاخذهم. ولهم ثواب عظيم يوم القيامة وهو أن يدخلهم الله الجنة إن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 رحيم بهم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبهنوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع إن جاءكم فاثق بخبر عن قوم فتثبتوا من صحة خبره ولا تبادروا إلى تصديقه خوف أن تصيبوا إذا صدقتم خبره دون تثبت قوما بجناية وأنتم جاهلون حقيقة أمرهم فتصبحوا بعد إصابتكم لهم نادنين عندما يتبين لكم كذب خبره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 ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون واعلموا أيها المؤمنون أن فيكم رسول الله ينزل عليه الوحي.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 هُوَ إذ إِذْ يَضَعُ كُلَّ في فِي مَحَلِّهِ الْمُنَاسِبِ لَهُ وَإِنْ طائفتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَلُوا فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقتطوا إن الله يحب المقتطين وإن فرقتان من المؤمنين تقاتلتا فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما بدعوتهما إلى تحكيم شرع الله في خلافهما فإن أبت إحداهما الصلح واعتدت فقاتلوا المعتدي حتى ترجع إلى حكم الله فإن رجعت إلى حكم الله فأصلحوا بينهما بالعدل والإنصاف واعدلوا في حكمكم بينهما إن الله يحب العادلين في حكمهم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة في الإسلام والأخوة في الإسلام تقتضي أن تصلحوا أيها المؤمنون بين أخويكم المتنازعين واتقوا الله بانتثال أوامره واجتناب نواهيه رجاء أن ترحموا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم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 بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لا يستهزئ قوم منكم بقوم عسى أن يكون المستهزأ بهم خيرا عند الله والعبرة بما عند الله ولا يستهزئ نساء من نساء عسى ان يكون المستهزأ بهن خيرا عند الله ولا تعيبوا اخوتكم فهم بمنزله انفسكم ولا يعير بعضكم بعضا بلقب يكرهه كما كان حال بعض الانصار قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل ذلك منكم فهو فاسق ليست الصفة صفة الفسق بعد الايمان ومن لم يتب من هذه المعاصي فأولئك هم الظالمون لانفسهم بايرادها موارد الهلاك بسبب ما فعلوه من المعاصي يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع يبتعد عن كثير من التهم التي لا تستند لما يجيبها من أسباب وقرائن. إن بعض الظن اسم، كسوء الظن بمن ظاهره الصلاح ولا تتبع عورات المؤمنين من ورائهم ولا يذكر أحدكم اخاه بما يكره فإن ذكره بما يكره مثل أكل لحمه ميتا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكره اغتيابه فهو مثله واتقوا الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه ان الله تواب على من تاب من عباده رحيم بهم يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر واحد وهو أبوكم آدم وأنثى واحدة وهي أمكم حواء فنسبكم واحد فلا يفخر بعضكم على بعض في النسب وصيرناكم بعد ذلك شعوبا كثيرة وقبائل منتشرة ليعرف بعضكم بعضا لا ليفخر عليه لأن التمايز لا يكون إلا بالتقوى لذا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم بأحوالكم خبير بما تكونون عليه من كمال ونقص لا يخفى عليه شيء من ذلك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 واجتناب المحرمات لا ينقصكم الله شيئا من ثواب أعمالكم إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون إنما المؤمنون هم الذين آمنوا بالله وبرسوله ثم لم يخالط إيمانهم شك وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لم يدخلوا بشيء منها أولئك المتصفون بتلك الصفات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 والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء فلا يحتاج الى اعلامكم اياه بدينكم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم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 وسيجازيكم على حسنها وسيئها